وَكَأَم مِنْ آيٍَ فيِي السماواتِ والالأَرض يَمررونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُْرضون وَكَأَم مِنْ آيَِ فيِي السَّنواتِ والالْأَْرض يَمرُرونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنهَا مُعْرِضون, معرضون وَماَا يُؤْمنِنُ أَكْثَرهُم بِلههِ إِللا وَهُم مُشِكُون. افلا امِنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين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 وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّمْ مُرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحدة ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بِرَبِّهِمْ وأولئك الأغلال فِي أعناقهم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 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بِهَا من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق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 أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدًا رابيًا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل